and starting مختلف يوفق عنه من أفك قتلاً خاصون الذين هم في عمرتها لا أسلمون يسلمون أيام يوم الدين يوماً أنا ناري يفترون يوقف فتنة لكم لا الَّذِي قُوَّتَهُ بِهِ تَسْتَعِينُ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ آمِنِينَ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ عِندَنَّا إِنَّهُ كَانَ أَبَدًا ذَلِكَ مَأْوَاهُمْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مَكَانًا يَرْجَعُونَ di langit langit yang terang, dan di awan-awan yang bersinar ini alamku, dan di udara udara yang mulia ini, فَرَأَى بِالسَّمَاءِ رَأْباً إِنَّهُ مُلْحَقٌ بِهِنَّ نَكْتَرِتُهُ <سألة> أَلَمْ <سألة> آتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ مَرِيَمَ الْمُتَّهَبِ wa apa wa ya ti wa ta fil fi sawati wa basaqat wa yanana teroh rajin fa ataruna min 'indill farhadu fa masata bil ra'bi من الله لا تعود فتولى ان فما آتى بمن الله فذكر فر وذكر فر ان الذكر فامني وما هنات الجن والعياص ليعبدون in your ear. الرافع والسقف في المرفوع والوحل المسجون ان اذا ما بكنا بهم عليه منها دافعا يوم تنسم السماء روحا وتسير الجبال سيرا هي ايذى للمكذبين الذين لَا إِلَٰهَ إِلَّا جَنَّاتِ نُهْدَا هَذِهِ إِنَّ رَنَتِي قَوْمٌ بِالْغَضَبِ أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ قَوْلُ تُلَكُمُ السِّحْرَ إِذْ تَقَاسَبُوا وَلَا تَصْبِرُوا <تصفيق> سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجَازَوْنَ مَا كُنْتُمْ لَتَجِدَنَّ فِي جَنَّاتِ نَعِيمٍ طَغَيْنَ مَنَاتَكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِمَا آتَاهُمُ رَبُّهُمْ إن إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَهْتَدُونَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ وَاسْتَغْنَوْا بِهِ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ تَكِينَ لَنَا سُبُلَ النُّورِ سَنَهْدِيَنَا بِهُدًى وَالَّذِينَ آمنوا واتبعوه جمعيةً بهم يرغبنا إلى جنةٍ وما أفلنا عن عملهم من شيء وطلبوا ببركة سمائين فقد كنوا بفيئتيها ولا من مما شاؤوا ما اراى تبي احمدهم بتبكاني ولا جنون ان يهون شيكون نتعوس باليومين بالله او تعوس بي قلتوا تعوس فان ان معكم من التعبس ان يُرِيدُونَ لَكُمْ رَيْبًا فَيَتَّقُونَ ﴿11﴾ عن قيْدٍ نَكيدا فَالَّذِينَ <سؤال> كَفَرُوا يَرْتَدُّونَ ﴿12﴾ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكَذِّبُونَ وَيَنُورُونَ ﴿13﴾ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿14﴾ وَإِنْ